قال قائل ما الدليل على أن الأنبياء أحيا لأنهم أفضل من السوهد بلا شك أفضل من الشهداء. وإذا كانوا أفضل وجعل الله تعالى للشهداء هذه الحياة تل هذا على أنهم شهداء أعلنهم أحيا وهذا هو المعروف عند آهل العلم وإنما جعل الله الشهيد حياً لأنه أمات نفسه في سبيل الله أمات نفسه في سبيل الله فهو الذي تسبب للموت في سبيل الله فجزاه الله تعالى على هذا الموت بأن جعله حياً عنده ويستفاد من هذا أن فضل الله سبحانه وتعالى على العامل أكمل من عمل العامل هو وذلك لأن العامل الذي هو الشهيد أمات نفسه فحرمها بقاء سنتين أو ثلاثة سنين أو عشر سنين أو مائة سنة أليس كذلك؟ لكن حياته بعد بهذه الشهادة لها منتهى أبدا إلى البعد هم معتادين الحياة الأبدية وهذا دليل على أن فضل الله على أن كرم الله تعالى بالعطاء. والثواب أكثر من عمل العام وهذا أمر معروف لكم جميعا الحسن بعشرة مثالية إلى سبعمائة ضعف إلى أراء كثير ومنها فضيلة الجهاد في سبيل الله لأنه نص في سبيل الله وهذه مسألة مهمة لأن كثير من الناس قد يقصد إن هذا جهاد فيخرج لأنه جهاد وقتال لأعداء الله لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى الله أبلغ نظيرها الآن نحن جميعا إذا, إذا أدنا المؤذن توضأ وجئنا إلى المسجد وصلينا وحرصنا على أن تكون الصلاة كاملة فأقول لا هذا واقع لكن هل نحن نشعر عندما نتوظّع أننا نمتثل أمر الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتوا بالصلاة فاغسلوا وجوهكم ولا من أشبع في هذا الشيء نعم ها كلمة توظّع إيه إيه ما بس شك لكن هل تشعر إنك عند لما تشعر إنك, أنك تفعل ما أمر الله بك على سبيل العموم لكن هل تشعر بأنك الآن تمثل الامتثال لأمر الله عند الوضوء أو تشعر بأنك تتوضى للصلاة بس أتوضى للصلاة بس هذا هو الأغلب يعني يندر أن الإنسان يتذكر ويقول سمع لك يا ربي وطاعة فالآن غسلت وجهي وغسلت يدي ومسعت رأسي وغسلت, وغسلت رجلي. عرفتم؟ فالغالب علينا نية العمل لا نية المعمول له هذا غالب علينا كذلك عندما تأتي لتقوم الصلاة تحصل كمالها وخشوعها يعني ينظر إنك, تست... أنك تستشعر أنك ممتثل لقول الله تعالى وأقيم الصلاة هذا نا... يعني ما أقول ما يوجد؟, يوجد لكنه قليل أكثر الناس يقول لي أجي أنا أصلي وكم صلاتي لأنها أفضل لأن أفضل من الصلاة الناقصة لكن شعورنا إن هذا إن هذا انتشار لعم ربنا هذا أمر قليل فالمهم أنا كلمة في سبيل الله مهمة ويجب أن تلاحظ ومن فوائد الآية لا لا لا تنسون أنا وقوله ومن فوائد الآية إثبات الحياة البرزقية لقوله بل أحياء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دفن الإنسان جاءه ملكان ورد الله إليه روحه فجاءه ملكان يسالان عرب ودينه نبي ومنها إثبات نعيم القبر أوله لقوله بل أحياء عند ربي ومنها أنهم يتنعمون في جنة قولا لقوله يرزح ومنها إثبات علو الله مع رحمة الله الله إن شاء الله الصفا والمروة جبلان معروفة يقال للصفا جبل أبي قبيس وللثاني قعي طعام وهما شرقي الكعبة وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تصعد عليهما لتتحسس هل حولها أحد وذلك بعد أن نفد منها التمر والماء وجاعل و ابنها و... تقلص لبنها فجاع ابنها وقوله تعالى إن الصف والمرثى من شعائر الله من هذه للتبعيد يعني بعض شعائر الله والشعائر جمع شعيرة وهي التي تكون علما في الدين يعني من معالم الدين من شعائر الله أي من معالم دينه لأن العبادات عباد منها خفية بين الإنسان وبين ربه ومنها أشياء تكون على علما علما ظاهرا بينا، وهي الشعائر وقوله تعالى من شعائر الله ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر بل المراد الطواف بهما من الشعائر ولهذا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها يطوف بهما وقوله إن الصفاء والمرت من شعائر الله وضيفة الشعائر الله لأنه هو الذي شرعها وأثبتها وجعلها طريقا موصلا, موصلا إليه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما حج في اللغة بمعنى قصد والبيت للعهد الذهني والمراد به بيت الله وهو الكعبة وقصد البيت حج البيت قصده لأداء المناسك وليس القصد مطلقا بل القصد لأداء المناسك فمن حج البيت وقوله أو اعتمر العمرة في اللوا الزيارة عبد الله طال الفالح تعالوا هنا جزاكم الله خير تعالوا استمعون لا تحدثوا برا أو اعتمر العمرة الزيارة والمراد به المراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمره وقوله من حج البيت أو اعتمر أو هنا للتنوين لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا وقوله فلا جناح عليه أي الطوف بهما عراب لا جناح لا نافية للجنس وجناح اسمها وخبرها أن وما دخلت عليه أي لا جناح عليه في الطواف بهما أو في التطوف بهما في وقوله فلا جناح الجناح هو الإثم الجناح الإثم يعني فلا اسم عليه في أن يتطوف بهما وقول أن يتطوف أصلها يتطوف ولكنه غلبت التاء طاء لعلة تصريفية فصار أن يتطوف وقوله بهما المراد بينهما كما تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد أن يتطوف بهما يدور عليهما كما يتطوف بالبيت العتيق فإن هذا قطعا لا يراد لأنه شيء غير ممكن والسنة تفسر القرآن وقوله فلا جناح عليه أن يتطوف بهما قد يبدو في الآية شيء من التعارض فإنه قال من شعائر الله ثم قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومعلوم أنه إذا كان الصفا والمروح من شعائر الله فإنه لا يقتصر على نفي الجناح في الطواف بهما بل إنما يؤمر بالطواف بهما ما دام ذلك من شائر الله بقوله تعالى ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب ولهذا أشكل على بعض التابعين هذه المسألة وسأل عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف قال الله فلا جنح علي طوفه بهما فسأل السائل قال أرى أن الرجل لو حج أو اعتمر فلم يطوف بهما فليس عليه من بأسه ولكن عائشة رضي الله عنها ردت عليه وقالت لو كان هذا هو المراد لكان, الم... لكان يقول الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما فلا جناح عليه ألا يطوف وصدقت رضي الله عنها إذا كانت من شعائر الله فمقتضى كونها من الشعائر أن تطاف بها وتعظم ولو كان تركها جائزة تركوا الطواف بهما جائزا لقال فلا جناح عليه ألا يتطوف ألا يتطوف بهما ثم بينت رضي الله عنها السبب لأن الله قال فلا جناح عليها أن يتطوف وهو أن هناس من الأنصار يهلون لمنات الطاغية منات اللي ذكرها في القرآن وهي في المشلل مكان قرب مكة فيهلون لها فكانوا يتحرجون من الطوافل الصفا والمروة وقد أهلوا لمناته فأنزل الله هذه الآية فلا جناح عليها أي الطواف بهما وعلى هذا فيكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج وليس لبيان أصل الحكم ليس لبيان أصل الحكم فهمتم الآن وعلى هذا فلا يكون في الآية أولها وآخرها شيء من من التضارب أو التعارض لأن المراد بالنفي هنا إيش نفي ما وقع في نبوسهم من التحرد فبين الله تعالى أنه ليس هناك تحرد لأنها من شعائر الله وقوله فلا تنه عليه أجد الطوف بهما قلنا معنى الطوفاهماء أي بينهم لأن الطواف في الأصل بمعنى التردد ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليه وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم طيب فيه في أيضا سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهم، وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يفعلون ذلك في الجاهلية، يطوفون بهم، فذكر الله الطواف ويطوفون بالبيت أيضا، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروى، فقالوا لو كان ذلك جائزا لذكره الله عز وجل ولكنه من أعمال الجاهلية. فلا نطوف فمن هذا السبب يقولون إن هذا من أعمال الجاهلية والطواف بالبيت أيضا معروف من قبل فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفى والمروى فهذا تليل على أنه ليس بمشروع لأنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف فعنزل الله هذه الآية وفي أيضا سبب ثالث وهو أنه يقال إنه كان فيهما سنمان إساف ونائب وقيل إنهما كان رجلا وامرأة زنيا في جوف الكعبة والعادة بالله فمسخهم الله الحجارة فكان من جهل العرب قالوا هؤلاء موسقوا عجارة إذن لابد هناك سر وسبب اخرجوا بهم عن الكعبة وخلوهم على الجبلين ونبدأ نطوفهم ونوسحهم نمسحهما نعم وعلى هذا يقول أبو طالب وحيث ينيخ الأشعرون لكابهم Mie mafda من sjuri minn يريد هذا idin. Jurid hada. Mie mafda s-sjuri, maxal-wadi, al-maqrufan. Alli kun beina s-sapa ull-marwadi. Pal-ħarsalin n-hada, teräsi t ومن تطوع خيراً فإن الله شافه عزيز. من تطوع خيراً في إطراء؟ ومن يتطوع خيراً على أن تكون تطوع فعلا مضارعا يتطوع وأصلها يتطوع. فأوزغ ما ت إيش؟ فقول بتساءء. وقدمت في الطاء الثانية وقوله يتطوع معناه فعل الطاعة معناه فعل الطاعة ويشمل الواجب والمستحب ها؟ نعم يشمل الواجب والمستحب وتخصيص التطوع بالمستحب هذا استلاح فقهي أما في الشرع فإنه يشمل الواجب والمستحب، وقوله من تطوع خيرا خيرا هذه يجوز في إعرابها وجهان الوجه الأول أن تكون منصوبة بنزع الخافر والتقدير ومن تطوع بخير فإن الله شاكر عليم والوجه الثاني أن تكون مقعولا لأجله أي طلبا ها؟ للخير تطوع خيرا أي لأجل الخير وطلبه فإن الله شاكل عليم وقوله من تطوع هذه من شرطية وتطوع فعل الشرط ويتطوع أيضا فعل الشرط لكن يتطوع تسلط العامل على اللف فجزمه وتطوع فعل ماضي ما تسلط على اللفظه أين جواب الشرط؟ ها؟ فإن الله شاكر علي. الجملة فإن الله شاكر عليه وقوله فمن تطوع ومن تطوع خيرا يعني لقصت الخير أو تطوع بخير أي زائد عن عن, عن الواجب أو هو الواجب والمستحب كما لواءات القرآن والحديث فإن الله شاكر علي شاكر الله يشكر سبحانه وتعالى ها؟ نعم الله تعالى شاكر وشكور لأنه يعطي على العمل أكثر من العمل وهذا شكر ولا لا نعم هذا شكر يجزي الحسن بعشة أمثاله إلى سبمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا غاية الشكر لو أن أحدا أحسن إليك وأعطيته أكثر مما أعطاك تعد شاكرا الله نعم تعد شاكرا الله بل إن الناس الآن لو لو قال المحسن إليه شكرا يعتبرونه شاكرا لله يعتبرونه شاكرا حتى باللف وكيف بجزاء الله عز وجل الذي لا منتهى له الحسن بعشر أمثالها إلى صبي ضعف إلى أطاق كثيرة وقوله شاكر عليم، نعم قرن العلم بالشكر ل... ل... لإطمئنان العبد إلى أن عمله ليضيع فإنه معلوم عند الله معلوم عند الله لا يمكن أن نضيع منه شيء فإذا علم أن الله تعالى شاكر وأنه عليم فإن العامل سيطمئن وغاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بما وعده به وقوله من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم لا نرجو نرجوها الفوائد يعني لو قال قائل ما مناسبك جواب الشرط للشرط تطوع خيرا فإن الله شاكرا عليما وإذا كان الله شاكرا عليما فما علاقة شكر الله تعالى وعلمه بتطوعنا بالخير نقول الجزاء لأننا نحن نطيع الله تطوع لأننا فعل الطاعة نحن نطيع الله عز وجل والله تعالى يشكر لنا هذه الطاعة ويعطينا أكثر من عمله. ثم قال تعالى ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه الناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون اعوذ بالله نعم لا الذي خيرا لا من الشرطيه شرطيا لان في الجواب فإن الله ثم إقتراح الثاني هو مي الطوع واضح مجزومة اسم الموصول ما يصح ما يزم الفعل ما يلزم شرطين ها لا لا ما يصح ما يصح تحملها اثنين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والكتاب هذه إن واسم إن الذين أين أين خبرها أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وليذب الله إن الذين يكتمون أن يجحدون ما أنزلنا من البينات والهدى هل كتم بمعنى الإخفاء والجحد وعدم البيان ولكنه لا يكون كتما إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان إما باللسان الحال وإما باللسان المقال فما تدعت الحاجة إلى البيان باللسان الحال أو المقال وأخفى الإنسان الحق صار مش صار كاتما له طيب لسان الحال أن ترى إنسانا يعمل عملا ليس على الوجه المرضي هذا لسان حاله يدعو إذا أن تبين له الحق فهمتم لسان المقال أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه فيجب عليك أن تبلغه يجب عليك أن تبلغه ما دون تعلم. أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول لا أدري أو لا أعلم لكن الكتم إذن كتمو ما أنزل الله هو إخفاؤه حين تدعو الحاجة إلى بيانه ها بلسان الحال أو بلسان المقال نعم كذلك لو رأيت الناس عما فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين فهنا الحاجة داعية ها إلى البيان يجب أن تبين يجب أن تبين نعم ها؟ إذا أخذ أصير كاتم، تكون كاتما لكن قد نقول إن هذا جائز لك قد نقول إنك جائز ولكنه الخوف إذا كان عدم بيانك للحق يؤدي إلى ضياع الحق فلا أجوز أن تكتم لا أجوز تكتم مثل ما فعل أحمد بن حنبر رحمه الله فأنه كان لا شك خائبا على نفسه، ومع ذلك بين، مع ذلك بين، لكنه إنسان يطلب منه شخصيا أن يبين، ولا يترتب على ذلك ظلم الناس، فله الحق في أن يتأول. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. بيناه يعني أظهرناه وللناس عموما المؤمن والكافر فإن الله تعالى بين الحق لعموم الناس كما قال تعالى وأما تموذ فهديناهم فاستحبوا العام على الهدى فكل الناس قد بين الله لهم الحق لكن منهم من اهتدى ومنهم من بقي على ضلاله عليه وقوله تعالى في الكتاب المراد به جميع الكتب فهو للجنس وقد سبق لنا أنه ما من نبي إلا ومعه كتاب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلف فيهم وقوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب البيان ينقسم إلى قسمين بيان مفصل وبيان مجمل فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة والمفصل هو أن يتكلم أو أن يذكر الله تعالى قضية معينة مفصلة فمثل آيات الفرائض في الأحكام مفصلة ولا لا مفصلة مفصلة مبينة لا يشتو لا عنها إلا مسائل قليلة وهناك آيات مجملة عامة مثل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ما قالوا أوفوا بعبد البيع والنكاح والرهن والإجارة وما أشبه ذلك عامة فهو بيان عام المحرمات في النكاح مفصل ولا مقاعد قواعد عامة مفصل المحرمات في النكاح مفصل نعم طيب كذلك بعض القصص يذكرها الله تعالى المفصلة وأحيانا مجملة وكل هذا يعتبر بيانا نعم قال تعالى أولئك يلعنهم الله أولئك مبتدأ وجملة يلعنهم خبره والجملة خبر إن الذين يكتمون إن الذين يكتمون وقول يلعنهم الله أن يطردهم ويبعدهم عن رحمته لأن اللعنة في اللغة اللعنة الطرد والإبهاد وقوله يلعنهم اللاعنون أن يسألون لهم اللعنة وهم أيضا بأنفسهم يبغضونهم ويعادونهم وقوله يلعنهم اللاعنون قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل لأنه كقول القائل قام القائمون أو يقوم قائمون ويدخل الداخلون فهذا تحصيل حاصل لا لأنه ليس ما كل من نسب إليه الوصف يكون قائما به على الوجه الأكمل قد تقول قام القائمون بمعنى أنهم أتوا بالقيام على وجهه ومعنى يلعنهم اللاعنون أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة ويوجهونها إلى أهلها هذا معنى اللاعنون وليس معنى قوله يلعنهم اللاعنون يعني من قال لعنهم الله فهو, فهو, فهو, فهو المرأة لأن هذا تحصل حاصل ولكن المعنى اللاعنون أي ذو اللعن الذين يعرفون مستحق اللعنة ويوجهون إليه فهم ذو علم المستحق وذو حكمة في توجيه اللعنة إليه إذن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البيانات والهدى مع ظهوره وبيانه يستحقون هذا الجزاء والعياذ بالله الوخيم من الله ومن عباد الله عكس ذلك الذين يبينون الحق ونسى الله يجعلنا وإياكم منه الذين يبينون الحق ماذا يكون لهم؟ يكون لهم المودة والمحبة من الله ومن أولياء الله وقد ورد في حديثها بالدراء الطويل أن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء نعم لأن الذي يبين شريعة الله يلقي الله تعالى في قلوب عباده مودته ومحبته والقبول له حتى في السماء فلهذا يكون عكس هؤلاء الذين يكتمون ونحن نعلم ذلك وإن لم يرد به نص خاص عن طريق القياس الجلي وجه ذلك إذا كان الله تعالى يعاقب الكاتمين بهذه العقوبة الواقعة منه ومن عباده أفليس وهو الذي سبقت رحمته غضبه أفليس من يبينون الهدى والبيانات، فليس من يستحقون أن يكون الله تعالى يثني عليهم بدل اللعنة ويقربهم بدل البعد وكذلك أولياؤهم الجواب بل لأن نعلم أن رحمة الله سبق غضبه، فإذا كان غضبه يستحق هذا الكاتم ما ذكره فإن رحمته تستحق خلاف ذلك في من بين ووضح قال إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا الاستثناء هنا متصل ولا منقطع متصل متصل, متصل. لأنه استثناء من الكاتمين يعني إلا إذا تابوا الاستثناء متصل إلا الذين تابوا نعم كيف تعرفون كيف أمين المتصل ومنقطع إن كان من من جنس المستثنى منه فإنه متصل إن كان من غيره فهو منقطع وكذلك أيضا المنقطع يقدر بدل إلا لكن بل إلا الذين تابوا والتوبة الرجوع في اللغة وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته. وشروطها كم خمسة شروطها خمسة نعم توبة التوبة شروطها خمسة بحق الله وحق الناس نعم طيب الشرط الأول تعرف؟ نعم إني على ألا أرجع من لا لا ما بشرط أبدأ من الأخطاء عن المعصية لا أي؟ على خلاص, خلاص. لله. طيب، هذا واحد. بالله لا أو على التوبة خوف مخلوق أو رجاء مخلوق أو علوب إلى مرتبة أو معشبة ذلك. والشرط الثاني يا عبد الرحمن؟ لا أسمع الله يعبد. لا لا قبل. قبل. أنا ودنا بالترتيب ولا كل واحد لكن بس ودنا بالترتيب. الندم على ما جرى منه من الدم الندم على ما جرى منه من الدم وش معنى الندم إذا قال قائل كيف يندم الواحد واحد الشؤم الإنسان يمكن يحط pibe se ندم يقول نعم تحسّف ويتحسر أن وقع منه هذا العمل هذا الندم على ما فعل من الدم الشرط الثالث الإقلاع, الأقلاع عن الإقلاع عن الدم وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليه، لأن من لم يؤد الحق إلى العباد ما أقل ما أقلا، فهو ليس شرطا مستقلا، كما قاله بعض العلماء، ولكنه شرط داخل في الإقلاع، إذ أن من لم يؤد الحق إلى أهله لم يقلع عن الدم، فلا بد إذن من الإقلاع عن الدم، الشرط الرابع غنم. الشرط الرابع أن يعزم على لا يعود أن يعزم على لا يعود فإن لم يعزم فلا توبة إن لم يعزم فلا توبة الشرط الخامس يا آدم كنا كنا كنا أترك هذا مين لا تجيب نعم مستخلص عني من الموقع هذا لا هذه في الاقلاع نقول انه نعمه لا رد, رد الضبط ضد رد الاقلاع نعم من في, في الوقت شنو الوقت المق... المق... التي تقبل فيه ان تقع في الوقت <تصفيق> الذي <الوقت تصفيق> تقبل فيه يعني أن تكون في وقت قبول التوبة فإن كانت في غير وقتها فإنها لا تقبل وهو عام وخاص الخاص القرارة عند الموت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والعام طلوع الشمس من مغربها فلا يقبل بعده توبة إذن فشروط التوبة تكون خمسة طيب هذه التوبة وقد سبق لنا هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره وذكرنا في هذا للعلماء ثلاثة أقوى الأول أنها تصح والثاني تصح إن كان الذنب من غير الجنس والثالث لا تصح نعم والصحيح أنها تصح التوبة من ذنب مع الإقلاع على غيره مع الإصار على غيره لكنه لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق فلا يستحق وصف التائب ولا يدخل في متح التائبين لماذا لأن توبته مقيدة من هذا العمل المعين مثال ذلك تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم تصح تبتة من الزنا، ها؟ تصح على قول الراجع لكن ما ما يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق وعلى القول بأنه تصح إذا كانت من غير الجنس ما تصح طيب. تابا من أزدنا مع الإصارة على الربا تصح لأن الربا ليس من جنسه إلا على قول الثالث الذين يقولون لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا شفه. عظم الكتمان ذكر الله لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاثة شروط التوبة والإصلاح الإصلاح لأن كتمهم لما أنزل الله يتضمن إحسادا في الأرض وإضلالا للخلق فتوبتهم من ما تكفي حتى يصلح ما فسد بسبب كتمانهم مثال ذلك قوم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما بهذا الرسول الذي سيبعث كم سيضل من الناس بناء على قولهم يضل منهم عالم ما يكفي أن يتوبوا ويندموا ويقلعوا ويسلموا حتى يسلحوا ما فسد الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق لا بد أن يسلحوها وإلا ما تتم التوبة وقال وبينوا بيانوا، معنى بيانوا، أي أظهر الحق، الأذ الحق، ولا يكفي أن لا أن يمتنع عن الكتمان، بل لا بد أن يكون مقابل الكتمان، إيش بيان، بيان وإظهار حتى تسول الآثار التي ترتبت على هذا الكتمان، وفي هذا دليل على على عظم العلم. وأنه حمل ثقيل وعب عظيم على من تحمله وأن الإنسان على خطر منه إذا لم يقم بواجبه من البيان وتقدم لنا أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال نعم.فرق بين آ... الإصلاح والبيان. الإصلاح إنهم يحاولون هؤلاء الذين ضلوا بسببهم يذهبون إليهم وينصحونهم و... و... ويبين لهم الحق والبيان على سبيل العوم. وليكن الإصلاح النفس والبيان. يع... إصلاح النفس من... من من هذا النوع من هذا النوع. <تصفيق> <تصفيق> والضال من الإصلاح الإصلاح غيره. الإصلاح يختص من نفس ولا ولا عام يعني. يعني... هل يحاولون أن يصرفون لو ما حصلوا الآية كما ترون مطلق والذنب الذي حصل مقيد وهو الكتمان فلا شك أنه يدخل فيه إصلاح ما ما فسد بكتمانهم هذا دخول أولي أما غيره فهو محل شك محل شك وقوله أولئك نعم وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا اقتواب الرحيم فأولئك المشارع إليهم من الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا أتوب عليهم أي أقبل منهم التوبة لأن توبة الله على العبد لها معنيان أحدهما توفيقه للتوبة توفيق العبد للتوبة والثاني قبول هذه التوبة نعم كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وقولوا وأنا التواب التواب صيغة مبالغة أو صيغة نسبة أيهم صيغة صيغة مبالغة هو نسبة في الحقيقة لأن فعال تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة فإن قيدت بمعمول فهي للمبالغة وإن وطلقت فإنها للنسبة أو نقول هي للمبالغة والنسبة في كل حال ان تصعر هذا وهذا دو. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء هذه صيغة مبالغة يعني كثير ضرب للنساء ولهذا في لفظ آخر لا يضع العصا عن عاتقه وقال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد هذه لا هذه نسبة يتعين أن تكون نسبة لأنك لو قلت وما ربك بالظلام إنه مبالعة، لكان المنفي المبالعة في الظلم، وأما أصل الظلم فلا يس وهذا لا ي... لا يلقى بالله عز وجل، نعم، فإذا ما ربك بالظلام نقول هنا ظلام سيرة مبالعة فقط، ما خسر نسبة، هنا التواف غلط سيرة نسبة وليس سيرة مبالعة، نعم. طيب التواب تصلح للأمرين جميعا فهو وتعالى موصوف بالتواب وهو ذو توبة على جميع العباد وكذلك موصوف بكثرة التوبة بكثرة توبته سبحانه وتعالى وكثرة من يتوب عليه كم يفعل الإنسان من ذنب فيتوب ويتوب الله عليه ها؟ كثير وكم منه ناس أذنبوا فتابوا فتاب الله عليهم كثير فلهذا جاءت التواب وقول الرحيم جمع بين التوبة والرحمة لأن بالرحمة الإحسان وبالتوبة زوال العقوبة فجمع الله بينهما فهو يتوب وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائم ويسره للإصراء وسهل له أمور الخير فحصل على الخير العظيم وفي هذه الآية التفات وانا التواب الرحيم في التفات منين من في من في <تصفح> وين وين وين والله الله والله يثاب والله يثاب عليه للمتكلم إلا الذين كتب واصلحه هذه هي الغير. مو مو بالله ما يعود على الله لا لا ما يعود على الله حتى نقول هذه التفات بس الشيء اللي المفروض يكون هذا ولا طيب نوسع لكم شيء في هذه الآية مع التي قبلها الصفات هنا ها الله نعم هذا من باب التنبيه من باب التنبيه فكما يكون تنبيه في في الصوت يكون يكون أيضا في صيغته طيب إذا ما هي الفائدة في, في, في الاتفاة في هذه الآيات الآياتين يقول فأولئك يلعنهم الله هذا من باب التعظيم الاتفاة هنا للتعظيم مثل قول الملك إن الملك يأمركم بكذا وكذا إن الملك يأمركم بكذا وكذا نعم وأمر الملك بكذا وكذا وهو يعني نفسه فيلعنهم الله أضاف الله تعالى اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى وهو أبلغ من تعظيم الضمير أنزلنا ولذا جاء في العقوبة وعما قول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فإن المقام مقام رحمة وعطف ولين ولهذا والله أعلم جاءت بصيغة الإفراد أتوب عليهم وأنا الرحيم لأنه من رحمته بهم صار يخبر عن ثوابهم بغير صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش هذا ما ظهر لنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى وقولها الرحيم تقدم لنا مرارا أن رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته حقيقة مل مجازا حقيقة وليس المراد بها الإحسان ولا إرادة الإحسان فإن إرادة الإحسان والإحسان من آثار الرحمة فللرحمة صفة حقيقية وليس كرحمتنا وقول من أنكر صفة الرحمة حقيقة إن الرحمة معناه الرقّة واللين والله عز وجل منزه عن ذلك نقول هذه رحمة من رحمة مخلوق ثم إننا ن... قد نمنع بأن الرحمة في كل مواضيع لل... لل... للرقّة واللين فإن من الملوك الجبابرة من يرحمون ومع ذلك ما يقال أنهم صار أوضع من المرحوم فعلى كل حال نقول أن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لعز وجل وجميع صفات النقص التي تستلزمها بالنسبة للمخلوقين منتفية عن الله عز وجل وسبق لنا أيضا مرارا ان رحمة الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاص. فالعامة لجميع الخلق والخاصة في المؤمنين ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الآية الآية, الآية, الآية قبلها في العلماء الذين كتموا الحق وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق ها؟ إن الذين كفروا الكفر في اللغة بمعنى السطر ومنه كفر النخلة لسطره الطل. والمراد به بالكفر الكفر في القرآن والسنة المراد به جحد ما يجب لله تعالى من والانقياد وهو نوعان إما تكذيب وإما استكبار، وقوله وماتوا وهم كفار معطوفة وماتوا معطوفة على كفر فلا محل لها من العراب لأنها معطوفة على صلة الموصول التي لا محل لها وقوله وهم كفار الجملة حال من الفاعل في ماتهم يعني أنهم والعادة الله استمروا على كفرهم إلى الموت فلم ينزبوا عن الكفر ولم يتوبوا ولم يرجوا أين جواب إن جملة أولئك عليهم لعنة الله أولئك أولئك و عليهم تجارو مشهور أولئك إذا أولئك مبتدا, لعنة لعنة إذن مبتدأ. لعنة. وعليهم تجارو مشهور خبر مقدم للعنة أولئك مبتدا والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول أولئك والجملة من المبتدا الأول وخبره خبر إن خبر إن أولئك عليهم لعنة الله أي طرده وإبعاده عن رحمته أي ولاعة الملائكة والملائكة تقدم أنهم عالم غيبي محجوبون عن الأعين وربما نراهم وأنهم خلقوا من من نور وأنهم عباد لله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفتحون نعم وأنهم خلقوا من نور ولا يأكلون ولا يشربون لأنهم صمت لا يأكلون ولا يشربون وسبق لنا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف وأعمال قصهم الله تعالى بها، وأن إسرافيل وميكائيل وجبرائيل موكلون بما فيه الحياة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة. والباعث من النوم حياة قد هذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله تعالى بالنوم نعم وهؤلاء الثلاثة أحدهم فيه أو أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب وهو جبريف والثاني بما فيه حياة الأبدان وهو إسرافيل والثالث بما فيه حياة النبات وهو ميكائيل، وأفضلهم جبريل ولهذا امتدحه الله عز وجل بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وبقوله فأرسلنا إليها روحنا روحنا فتمثل لها بشرا سويا فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق قال والملائكة والناس أجمعين أي عليهم لعنة الناس أجمعين يلعنهم الناس وليار الله ويمقتونهم ولا سيما في يوم القيامة فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق، وهم أعداء الله سبحانه وتعالى. مصابين الميكائيل يعني في هذا المفصل. مصابين الميكائيل يعني كيف هذا موكل بحياة الأبدان وهذا بحياة الأبدان. مصابين محاك موكل بحياة الأبدان لأنهم موكلون بالنفس الصور. ينفوا الصور يوم الطيامع فتتطاير الأرواح منه إلى أسدده. والميكائيل موكلون بالقتل والنبات. قتل المطر والنبات نبات الأرض وهذا حياة. أليس حياة الإنسان الحيوان؟ حياة الإنسان الحيوان الماء؟ لماذا خص التراب الملاط الماء؟ أليس حياته؟ أليس الحيوان لا لا. لماذا خص التراب مجموعة مخصصة جاء في الحديث أنه موكلاً بالقتل والنبات. النبات. إيه نعم. داخل الصورة. أرواح ضمن الصورة الله أعلم هل هي ضمن الصور من الآن أو أنها تدخل فيما بعد كما يدل على ذلك الحديث أنها رواح المؤمنين من الجنة وأن واحد شهادة معلقة في قناديل تحت العرش فهذا يدل على أن تتسمعوا فيه عند النفخ شو هنا شو ما لا أعرف لا أعرف كيف أن اللعنة أو يشمل الأمر الأمرين الدعاء عليهم باللعن وكونهم أيضا يبغضونهم وينكرونهم لأن هذا من اللعن وكذلك الناس قال خالدين فيها أي في هذه اللعن والعياذ بالله والمراد فيما يترتب عليها إنهم خالدون في النار التي تكون من ثمرات اللعنة ونتائجها وقال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون قال لا يخفف والعذاب تثقيلا وتخفيفا من أين من الله عز وجل لكنه جل وعلا لم يضفه إلى نفسه لأن الشر ليس إليه ولهذا قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أم أراد بهم ربهم رشدا لما جاء الخير قال أضاف الإراده إلى الله ولما كان ذلك الشر قال أريد بمن في الأرض وهذا من باب تعظيم الله عز وجل لا ينسب الشر إليه وإن كان بتقديره لكن لا ينسب إليه فهنا وإن كان العقاب لهؤلاء بتقديره لكنه لا ينسب إليه ولهذا قال لا يخففوا ولم يقل لا نخففوا وقول ولا ينظرون مش معنى ينظرون أي يمهلون يعني ما يمهلون بل يأخذون بالعقاب ويحتمل أن المراد لا ينظرون أي بالعين فلا ينظرون نظر رحمة نظر رحمة وعناية بهم وهذا قد يؤيد بقوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فإن هذا من احتقارهم وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول اخسأوا فيها ولا تكلمون وهم أيضا لا ينظرون فلهم هلون يأخذون بالعذاب والعذاب بالله ومن هما يمطر وهم بالعذاب ثم قال في وقت خاص الى وظائف العمل يا ربما إنه, انه يدخل فيها الناس عموما بانهم بما قيام هي بعضهم ببعضا ويكفروا ببعضهم لبعض نعم نعم من سبيله لكن تخفيف العذاب غير مسألة العذاب العذاب على سبيل الأطلاق عدل وكذلك عدم التخفيف عدل لكنه ما نسب الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلهكم الخطاب لمن يجي من الناس صابت لجميع الناس وهو مبتدى وإله خبره وواحد صفة لإله يعني أن إله الخلق إله واحد والمراد بالإله المعبود لكن هنا المراد به المعبود بحق وإلا في العصر أن الإله يطلق على كل ما عبد بحق أو بباطل. لكن هنا المراد به إلهكم الحق إله واحد أما معبوداتكم فإنها وإن سميتموها آلهة فإنها لا تستحق أن تكون آلهة نعم كما هو معلوم لأنها لا تملك نفس لها لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع وقوله إله واحد وحدانيته بالألوهية تسلزم وحدانيته بالربوبية فهو إله واحد ورب واحد سبحانه وتعالى هو المدبل للكون كله المالك له للكون كله وقوله لا إله إلا هم هذه جملة تأكيد للتي قبلها هذه جملة تأكيد فإنه لما أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله وهي في المعنى توكيد لما قبلها وقوله لا إله إلا هو لا نافية للجنس وإله اسمها أين خبرها نحلوه. والتقدير حق لا إله حق إلا هو وعلى هذا فتكون إلا أداة استثناء أداة وهو خبر إلا فخبر لا ولا بدل من خبر لا الجواب هي بدل من خبر لا ويدل لذلك قول لا إله إلا الله فرفعها لتكون بدلا من خبر لا النافع للجنس وزعم بعض المعربين إلى أن الله هي خبر لا وكذا يكون لا إله إلا هو هو هي خبر لا وهذا مبني على قول من لا يشترط أن يكون معمولاها نكرتين والمشهور عند النحويين أنه يشترط في لا الجنس أن يكون مع معمولاها نكرتين قال ابن مالك في هذا ها؟ خبر إن جعل لك نكرتين أنتم وين غيب ألفي مهلا في نكرة يشمل التعريزم الخبر، وعلى رأي هؤلاء يشكل المعنى إذا قلنا إن هو خبر لا لا إله إلا هو يقتضي أن لا يكون هناك آلهة لكن هذا يجيب عن أو يمكن أن يجيب عنه بأن المراد في هنا ها؟ الإله الحق وهذا حق لا إله إلا الله فالحصر باعتبار إله الحق حقيقي ولا إضافي حقيقي، الحصر باعتبار إله الحق حقيقي لا إضافي وباعتبار مطلق إله إضافي لأن الإله الذي نفي لا بد أن يكون مقيدا بالحق. طيب. وقوله الرحمن الرحيم. الرحمن خبر. خبر مثل المحدود. ولا خبر إلهكم. إما أنه خبر. إلهكم خبر آخر وإما أن يكون خبر مبتدئاً محلوب والتقدير هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم وهذان الإسمان مشتقان من الرحمن لكنهما يختلفان فإن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل هذا أحسن ما قيل الرحمن صفة لله تعالى أو اسم لله باعتبار وصفه ولهذا كان المراد به الرحمة العامة الواسعة وجاءت الرحمن على وزن فعلان وكلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعى أما الرحيم فهي باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحيم فبا اجتماع الأسمين الكريمين تبين لنا أن رحمة الله تعالى رحمة واسعة عظيمة وأنها واصلة إلى من شاء من خلقه وهذا للإسمان هل هما اسم واحد أو اثنان اه؟ اثنان وإن كان وإن كان مشتقين من وصل واحد وبهذا عرفنا أن الغفار اسم والغفور اسم ما نقول إنهما إن اسم واحد لأن اختلاف الصيغة يدل على اختلاف المعنى ولهذا أجمع المسلمون أو العلماء على أن الرحمن الرحيم اسمين إنما اسمين والمروة من شاعر الله من حتى البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكم عليهم من فوائد هذه الآية مشروعية الطواف بين الصفة والمروة ويؤخذ ذلك من قوله من شعائر الله من شعائر الله ومن فوائدها دفع ما توحمه بعض الصحابة من الإثم في الطواف بهما لقوله لا جناح عليه أن يطوف بهما ومن فوائد الآية أن الطواف بهما من طاعة الله بقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شافه علیه ومن فوائدها أن الطاعة خير بقوله ومن تطوع خيرا ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في مآله وحاله <تصفيق> ومن فوائد الآية إثبات اسم الشاكر لله بقوله فإن الله شاكر ومن فوائدها أيضا إثبات العليم اسم لله شاكر عليم ومن فوائدها إثبات صفة الشكر والعلم لله من أين توخذ من شاكر وعلي لأنه مصماني دالاني على الصفة وقد مر علينا أن كل اسم من اسمان الله تعالى يدل على الصفة وعلى الحكم إن كان متعديا كل اسم هو هدل على الصفة ويدل أيضا على الحكم إن كان متعديا وهذا مفهوم لأخوان الجدد ولا لا مفهوم لكم ها؟ وأنتم طيب شاكر عليم عليم وش يدل عليه ها؟ على العلم هذا الصفر ويدل على الحكم بأنه يعلم يعلم كل شيء هذا الحكم طفور اسم يدل على الصفة وهي المغفرة يدل على الحكم وهو أنه يغفر أنه يغفر ولهذا استدل العلماء في بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم استدلوا بهذين الصين على أن من تاب قبل القدرة عليه سقط عن العقوبة لأنه قال فإن الله غفور رحيم ومقتضى ذلك أنه يغفر ويرحم طيب إذن يستفاد إثبات الاسمين الكريمين شاكر وعلي وإثبات ما دل عليه من الصفتين وهو الشكر أه؟ والعلم والعلم وقد سبق أن معنى شكر الله للإنسان أنه يثيبه أكثر مما عمل الحسن بعشي أمثالها إلى 700 ضعف في الأعراف كثيرة تقدم لنا قبل قليل أن الطواف بالصفة والمره من الشعائر المشروعة لكن هل هو ركن أو واجب أو سنة اختلف في ذلك أهل العلم على أقوان ثلاثة فقال بعضهم إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به وقال بعضهم إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم وصح الحج بدونه وقال آخرون إنه سنة وليس دواجه والقول بأنه سنة ضعيف جدا لأن قوله من شعائر الله يدل على أنه أمر مهم لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين بقي القول بقيت السحة مترددة بين الركنية والوجوب والأظهر أنه ركن الأظهر أنه ركن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا وسعى هو عليه الصلاة والسلام وأقسمت عائشة قالت والله ما أتم الله حج إمرئ ولا عمرته حتى يطوف بهما يعني بالصفا والمروح فالأقرب أنه ركن وليس بواجب وإن كان الموفق رحمه الله وهو من مشائخ المذهب الكبار في مذهب العمام أحمد اختار عنه واجب يجبر بدم أنه واجب يجبر بدم <تصفيق> ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهداة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. الاستفادة من هذه الآية أن كتم العلم من كبائر الذنوب. من أين يؤخذ؟ من ترطيب اللعنة على فاعله؟ والذي يرتب اللعنه لا شك كانوا من كبار الجن ومن فوائدها ان ما انزله الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه وهو لا ضلال فيه بين ليس فيه غموض وهدا ليس فيه ضلال من أين يؤخذ من قوله من البينات والهدع. ويستفاد من الرد من فوائد الآية الرد على أهل التحريف الذين يسمون عنفسهم بأهل التأويل لأن لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أكبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن بياناً أو صار القرآن غير بيان صار القرآن غير بيان يقول الله تعالى ذكر شيئاً لا يريده وهذا تعمية على الخلق تعمية لا بيان في استفاج من هذه الآية الرد على من على أهل التأويل والحقيقة أنهم كما قال الشيخ الإسلام أهل التحريف لا أهل التأويل لأن التأويل منه حق ومنه باطل لكن طريقهم باطل ما فيه حق باطل ولا حق فيها فلهذا كان الشيخ الإسلام رحمه الله يسميه التحريف نعم ومن فوائد الآية بيان فضل الله عز وجل على عباده بما أنزله من البينات والكجا لأن الناس محتاجون إلى هذا ولولا بيان الله تعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضعون ولا كيف يصنون ولا كيف يصنون ولا كيف يحدون ولكن من فضل الله أن الله تعالى بين ذلك ومن فوائد الآية إثبات علو الله من أين توخذ؟ من قول ما أنزلنا ما أنزلنا والنزول إنما يكون من أعلى وهو وعلو الله عز وجل بذاته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وقد مر علينا كثيرا بيان ربوثه بهذه الطرق ومن فوائد الآية قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء لأنه كتمان بعد بيان ليس لهم حجة يقول والله حنما تكلمنا لأن العمر مشتبه علينا الإنسان الذي لا يتكلم بالعلم اشتباه الأمر عليه قد يُعذر لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بيّنه للناس يكون هذا ها؟ أعظم قبحا وليل بالله فيه بيان قبح ما سلكه هؤلاء من كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات والأبداء من بعد ما بيّنه للناس ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية كلها بيان كلها بيان للناس لأن قوله في الكتاب المراد به الجنس للعهد الله تعالى بين الحق في كل كتاب أنزله في كل كتاب أنزله ما ترك الحق غامضا بل بينه لأجل أن تقوم الحج على الخلق لأنه لو كان الأمر غامضا لكان للناس هج في أن يقول ما تبيلنا الأمر ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكاتمين ملعونون ملعونون لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لقوله أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ومن و... فوائد الآية اثاتوا الأفعال الاختيارية لله عز وجل وش الفعال الاختيارية كل فعل يتعلق بمشيئته كل فعل يتعلق بمشيئته فهو من الأفعال الاختيارية مثل ها نزل، إيه؟ النزول إلى السماء الدنيا، المجيء والفصل بين عباد، الاستواء على العرش، الضحك، نعم، الكلام، التعجب، وما إلى ذلك. كل فعل يتعلق بمشيئة الله عزوجل، فإنه من الأفعال الاختيارية. اللعن، منها اللعن منها. ويدلك على أنه منها أن له سببا وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب ويعدم بعدم. إذن فهو أي اللعن من الأفعال الاختيارية ومن فوائد الآية جواز الدعاء على كاكم العلم باللعنة جواز الدعاء باللعنة على من, من قوله يلعنهم اللاعنون لأن من معنى يلعنهم اللاعنون الدعاء عليهم باللعنة يقول اللهم لعنهم نعم طيب وهل يلعن الشخص المعين أو على سبيل التعميم على سبيل التعميم لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه قد يهديه الله كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه الحين بعض الناس يصل عنده غيرة وحنق على بعض الملحدين المتمردين الطغاة المعتدين فتجده يلعنه يلعنه يقول هذا لا جز لأن لعن المعين الحي محرم نهى الله عنه نبيه، وقال ليس لك من الأمن شيء. أو يتوب عليهم وأما لعنه بعد موته لعنه بعد موته فهل يجوز أو لا يجوز ها ليش؟ انا ما تقولوا اذا كان ما تعال عد يا شيخ. ايه ما الكفر الكفر يجوز زعنا. يجوز زعنه؟ ما نستطيع. ما نستطيع؟ ربما يقصد الله. لا لا اذا ما تعال الكفر ما ما ما باكل الماء. اذا ما تعال الكفر ما نعم؟ ها؟ نقول بأنه لا يجوز قد نقول بأنه لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسحب الأموات لأنهم أفضل إلى ما قدموا وهذا عام ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد منين من أقاربه وأصحابه وأصدقاء ليكون في ذلك مفسدا ثم إننا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله ولم لا خلفه لا قل خيرا أو لأسف وأي خير في كونك عن واحد كاف مافي نعم لا لا شك يجب أن ينفر من طريقته وأن يقتح في طريقته وأن يذم تذم طريقته هذا لا بد منه أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه وإن كان المعروف عند أهل العلم جمهورهم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر هذا لا يعني بعثمات كي يدري إن الذين كفروا وماتوا أخبار أولئك عليه نعاته الله الله لعنهم نعم تخبر إن الله لعنهم. لكن الدعاء عليه غير الإخبار هذا من الله لعنهم ما يجوز المائل عنه نقولوش <هن> يقولون لا تسبوا الأموات فإنهم أفضلوا إلى ما قدم ما يكون هذا المؤمنين لا هذا عام بسمين. هذا عام طيب يا شيخ قل تعالى يعني ويلعنهم اللعنة كيف نوفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن اللعنين لا يكونوا لا يكون من شفاعي إيه هناك هناك إيه اللعانيين كثير اللعن كثير اللعن اللي دائما فيه في في في أصلنا شيء هذا الشيء اللي وأما من لعن من يستحق اللعنة فهذا ما ما يعد لعنة قولهم خبطات الله صلوا قولهم خبطات الله صلوا قاتل الله سمره بعد اها لا لعن معين دبا بعد طم اي لا هذا ما هو نعم. لا السب الصحيح سبنا شديد ما سبفهم متى وقد لكن لعن ما ما صحته ما أدعي والله صحته أقول ينظر في ثبوتي ينظر في ثبوتي فإذا تبعته فهذا فعل صحابي قد يخطو يصيب يخطو يصيب نعم لا الله رأي لا الله رأي صح أقول يكون هذا المأفعال صحابي حملوا عليه الغيرة ولا, ولا يعتبروا حجة و طيب ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة عظم كتم العلم حيث كان من الكبائر وعلم أن كتم العلم يكون عند دعاء الحاجة إلى بيانه، عند دعاء الحاجة إلى بيانه، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. أما بلسان المقال، فإن يأتي أحد إليك أسألك، هذا لا بد أن تخبره، فإن من سئل عن علم فكتمه، والجمايل غيامة، بلجام من النار، هذا لا بد أن تخبره فإن من سئل عن علم فكتمه والجمايل غيامة بلجام من النار فهذا لا بد أن تخبره دعوا باللسان الحال مثل أن ترى قوما يعملون عملا مخالفا للشر هؤلاء محتاجون إلى بيان العلم فيجب عليك أن تبينه يجب عليك أن تبينه فصار كتم العلم متى يتحقق إذا دعت الحاجة إلى بيانه إما باللسان المقال أو بلسان الحال إلا أن أهل العلم يقولون إذا علم المسؤول أن السائل يريد العنق والمشقة ويطلب الرخص ولا يريد الحب فإنه مخير بين أن يجيب وأن يمنع لأن الله قال لرسول عليه الصلاة والسلام فإن فاحكم بينهم أو أعرض عنه أو أعرض عنه لأنهم لا يريدون الحق هؤلاء اليهود يتقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون الحق قالوا فإذا علم أو ظهر من قراء الأحوال أن هذا السائل لا يريد الحق إنما يريد العنة والمشق على المسؤول وإظهار عجز أمام الناس وما أشبه ذلك أو يريد تتبع الرخص ما سألك لأجل يأخذ قولك ويعمل به على أنه شريعة, شريعة الله لكن يشوف اللي عندك ثم يروح للثاني يشوف اللي عنده وللثالث يشوف اللي عنده ولا منه أفتي بما يوافق الهوى، قال هذا هو القول الصواب ثم أخذ به وهذا يوجد كثيرا كثيرا ما يشوف بعض الناس يسألك وإذا أعجبت قال نسال نفلان وقال كذا وكذا وش معنى هذا هيدور. معنى هذا إنه يدور شيء أهور يوافق هواه فإذا علمت بالقرائم أو بالبيانات الظاهرة أن هذا الرجل لا يريد الحق فلك أن تمنع ولك أن تجيب لأننا نعلم من هذا ما طلب... ما قصد طلب العلم قصد شيء آخر ها؟ دفع الفتوى اختلف فيها أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز <تصفيق> والصحيح أنه لا يجوز صحيح أنه لا يجوز إلا عند الاشتباه فيجب وأما إذا كان أمر واضحا فلا يجوز لهذه الآية لهذه الآية, الآية ولي غيرها ولأن الإنسان قد يدفعها أولا ما ينبغي أن يدفعها شخص معين ما ينبغي أن يدفع أهل شخص معين اللهم إلا أن يكون مبرزا بالعلم وظاهرا فهذا لا بأس مثل قال أبو موسى وأكي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك وإلا فالأولى أن يقول اسأل أهل العلم وكان الإمام أحمد رحمه الله يستعمل هذه الطريقة الطريقة إذا جاء أحد وسأله وليس عنده في المسألة علم. قال اسأل غيري أو اسأل أهل العلم أو ما أشبه ذلك لأنك إذا أحلتهم على شخص فقد يخطئ هذا الشخص قد يخطئ فأنت حولهم على عامة الناس على عامة العلماء وأنا أقول إنه ما يجوز دفع الفتوى لأنه يضيع الناس الحقيقة لا سيما إذا كان الإنسان يرى إن أنه إذا دفعها سفتي أناس جهال يضلون الناس، فإنه هنا تتعين عليه الفتوى، تتعين عليه، ويستعين الله زواجه ويسع الله الصواب والتوفيق. نعم. طيب إذا جاني إنسان ولا خبر له عالم أطلاع فيه يعني أنه ما يبتير لبعض. إيه. وفي علماء باقين. أو ما يكون في نظرك أو يعني يفتون باللي اي وكنت له يعني ما انه صار عندك ارجح اي من غيره اي بالصواب الله ما عنده علم فيه ما يعرف الظاهر الظاهر انه لا بعسده الظاهر انه لا بعسده إذا علمت ان ان الغيرهم ما, ما يفتون بالصواب اي ما يفتون بما هب ودك نعم نعم بعض الناس يفتي بما يصلح السائل اللي وقف السائل افتيه مدام فيه قول لبعض المعروف نعم يقول مدام فيه قول وهذا عرفق بحاله ان خلنا نمشي حاله ايه مشكلة نعم منين حيث أضاف الكثمان إليهم وهو فعل في رد على الجبرية حيث أضاف الله الكثمان إليهم وهو فعل نعم بقوله يكتمون والكاتم مريد للكثم أولا <تصفيق> نعم ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وعند التواب الرحمة. في هذه الآية أو من فوائد هذه الآية التخصيص بالمخصص المتصل. التخصيص يكون بالمخصص المتصل وبالمخصص المنفصل. الآية هنا مخصص متصل لا. ها؟ إن الذين يقتمون. هذه باد عامة. كل من كتب ثم قال إلا الذين تابوا خصصا وهذا طريق من طرق التخزيص المتصبة إلا الذين تابوا ومن فوائد الآية الكريمة ساعة فحصا